ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا وَلَلْهَدْيِ وَلَلْقَلَائِدِ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ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 والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم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 قل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّ أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 112. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله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 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم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 وَلِلَّهِ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاء لَكُم رَسُولٌ يُبَيِّنُ لَكُم عَلَى فَتْرَةٍ من الرُّسُلِ أن مَا جَاءَنَا من بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءكم بشير ونذير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 إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 ما للكذب سما لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أُتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا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 وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 114. يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون 115. أفحكم الجاهلية يبغون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 انهم لم معكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه 114. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 115. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم 126. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 127. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 قلت أيديهم ولعنوب ما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيد 119. وقال لنا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 110. وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم 113. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وموه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشدن ناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصرى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 واتقوا الله الذي أنتم بِهِ مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان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 بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم أن ضل إذا هتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 فإن عثر على أنه مستحق إثم فأخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّهَا ذَٰلِلَّ سِحْرٌ مُبِينٌ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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا